تقاذفت غضباتي تضاعفت ضرباتي قد علمت حجراتي نصرنا تقاذفت غضبات قد نصرنا أنا الاوال لجند الحق ان تحشد حان الزمان يهود البغي ان يردع هان الزمان لأرض الأقصى ان ترجع انا الاوال لخير الله ان تركب انا الاوال لجند الحق ان, إن تحشد هان الزمان يهود البغي ان يردع هان الزمان لأرض الأقصى ان ترجع تقاضفت تقدبت قد علمت ذا نصرنا تقاضفت قضبات توابع الطلبات قد علنت حجراتنا نصرونا هواتي يا شهيدا ضمخت ترب ودم سال بسف الحرم يا شهيدا ضمخت ودم سال بصف الحرم ايه يا فما اقهرها افه من دمك المقترمي ايه يا من دمك, يا من دمك مجد كنت قد نفوظة ترشق بالصخور مدرارا نفوظة تنسج بالدماء أسفارا عزة بها صلاح كفارا وضوبة يقصى لا تفجري نارا تضاعفت قد, أعلنت قد أعلنت Oh, ان تركبا انا الاوان لجند الحق ان حان الزمان يهود البغي ان يردع حان الزمان لارض الاقصى ان ترجع حان الاوان لخير الله ان تركبا انا الاوان لجند الحق ان تحشدا الزمان يهود البغي ان يردع الزمان لارض الاقصى ان ترجع قد تضاعف الضربات قد علمت حجرات لنصرنا مرات يا شبابا أسلم الروح يدا سعيكم في كبرياء المسلم يا شبابا أسلم الروح يدا سعيكم في كبرياء المسلمي إخواتي يربطكم حبل الوعد في سبيل الله لا ينفصل إخواتي يربطكم حبل الوعد في سبيل الله لا ينفصل دولة الروح وفي أفئد دولة القدس لا تلجمي نفقة ترشق بالصخور مدرارا نفقة تنسج بالدماء أسفارا إثة إثة بها صلاح فرارا نفقة الغص را كتب تضاعفت ضرباتي قد عللنا حجراتي دنسنا نصرنا هواتي لجند الحق أن تحشد حانا الزمان يهود البغي أن يردع حانا الزمان لأرضي يقصى أن ترجع هانا الأوار بخير الله أن تركبben حانا الأوار لجند الحق أن تحشده حانا الزمان يهود البغي أن يردع حانا الزمان لأرضي يقصى أن ترجع قدسية قدسية فورية فورية كدسية فورية جندية Sia torriata uriya jundia.